فها أنتم اليوم أيها المجاهدون بفضل الله طليعة الأمة وصمام أمانها وسياجها المتين وصخرتها العتيدة التي تحقم عليها كبرياء الصلف الأمريكي فبقتالكم حاملي لواء الصليب ومن سار تحت هذا اللواء من المنافقين والمرتدين من أبناء جلدتنا فانكم لا تدودون عن امر واقعدين فحسب ولكنكم تدافعون عن الامه باسرها ان عدوكم الامريكي اصبح اليوم في وضع الاله الذي عليه بسبب ضربات وقصفه والمركبات التي تلقونها من ومن اول مجدك سلم مندي مايهم بلا والعنا فتهنا اي يا امتي ولا زمان الغافلي كم من سليل قد مضى وليث يهتف ولا يعود فتهنا يا امتي ولا زمان الغافلي كم من سنين قد مضات والأيد يهتفوا لن أعو لن أبتني لن أشتكي لن أرتغي ذل القيود ولا سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود inna wa qada shiqal manaaya war tadat tubasmur makan yawman kha'iran yakhsha al 'adaa yastakeen inna wa qada shiqal manaaya war tadat tubasmur makan yawman يا وقت اهلك يا الله من تذوب بسما غياب الذي فاقتك في سكون رحيلت تذوب بسما تشدو بالالحان المنو عفوا يا رفا فإنما قال الحني قول ربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون تقول عفوا يا رفاق فإنما قال الحني قول ربما الذي أرجوه ترمقه العيون ولا علني يا إخوتي أكتاثيان إلا خلد المضى وشر الكرامة بالجها